ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في تَخَافُ يبسا لا تخاف دركا, لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرحن قلنا وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم, وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من حملنا القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسين أ يرون ألا يرجع إليهم قول ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم وإن ربكم الرحمة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 اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامر قال بصرت بما لم يبص به فقبضت من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سولت لي قال فإن لك في الحياة أن تقول لا رساس وإن لك موعدا تخلفه عاكفا لنحرقا انه مثملن نسفا ثم ننسفاهم في اليم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 فإنه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حلا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرين, ونحشر المجرين يومئذ يتقاون بينهم إن بثهم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقاً إن بثهم إلا يوماً ويسألونك عن الجبال, ويسألونك عن الجبال قل ينصفها ربي نسأله فيدرها قاع صف صفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتى يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علمان وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَقَدْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يخاف ظلما وَلَا كذلك أنزلنا القرآن العربية وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم, لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله. ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى ولا تعجل بالقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما